استو استو قصير من سبوركم عخلي معكريين... استو سبوركم سبور سبورة... الله أكبر الله أكبر الله أكبر! الحمد لله لنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم, عليهم وإن نخضب عليهم ونخضب عليهم وأن No, ومن جد ثالثة الاخرى فالحكم لك وهو لهم تلك اذا بسم جون ولا قضيه هم الرب هم اله ام ما تمنى فلله Wal out you That's <laughs> that